أجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر ففيه ثلاث روايات إحداهم له أن يأكل منه ولا يحمل لما روي عن أبي زينب قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم وقال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة والثانية قصل قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن مر بثمر هذا في حكم من مر ببستان فيه ثمار هل يأكل منها او لا وهناك فرق بين البستان الذي عليه سور وله باب مغلق او فيه حارس او مطلق لا سور ولا حارس أما ما كان فيه سور وعليه باب وكذلك مثله من كان فيه حارس فهذا لا يجوز له الدخول فإن دخل فلا يجوز له الأكل لا يأكل من شيء منه إلا بإذن من مالكه أو من يملك ذلك أما إذا كان البستان لا حارس فيه وليس عليه سور فهل له أن يأكل أو لا يأكل فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله الأولى أنه يأكل ولا يحمل والثانية أنه لا يأكل إلا ما تساقط في الارض والثالثة أنه لا يأكل إلا إن كان جائعا يأكل أو لا يأكل إلا ما تساقط في الأرض أو لا يأكل إلا إن كان جائعا ولذا قال رحمه الله من مر بسمرة لا حائط لها ولا ناظر يعني حارس او قيم او ملاحظ ففيه ثلاث روايات احداهن له ان ياكل منه ولا يحمل لا يجوز له ان يحمل ان ياكل مثلا ويحمل في مكتنه او ياخذ من الفواكه او من الثمار التي فيه أو من الحبحب أو من غيره مثلا يحمله معه لا يجوز له ذلك وإنما الخلاف والنظر في الأكل في المكان الذي هو فيه إحداهن له أن يأكل يأكل ولا يحمل لما روي عن أبي زينب قال هذا من التابعين رحمه الله قال سافرت مع انس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزه هؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم يعني يأكل من الفواكه والثمار المستوية ولا يحمل معه شيئا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل ولا يتخذ خبنة يعني ما يحمل معه شيء ما يسوع له أن يأكل ويقول هذا احمله لليل أو احمله لغدا لا يأكل فقط نعم والثانية والثانية يباح ما سقط ولا يرمي بحجر ولا يضرب لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا ترمي وكل ما وقع حديث صحيح الرواية الثانية تقول ياكل ان وجد شيئا ساقطا في الارض ولا يرمي النخله او الشجره العاليه بحجر او بعصا او يهز الشجره ليتساقط الثمر وانما ياكل مما تساقط فقط لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا ترمي وكل ما وقع لا ترمي الشجرة من أجل أن تساقط الثمر وإنما إن وجدت ساقطا في الأرض فكل هو إلا فلا فهو ملك الغير نعم. والثالثة له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج منه شيء فعليه, غرام فعليه غرامة مثليه والعقوبة هذا حديث حسن الرواية الثانيه انه لا يأكل الا ان كان جائع ان كان غير جائع او معه طعامه وليس في حاجة فلا يأكل لان هذا مال الغير ومال الغير لا يجوز لك ان تأكله الا بطيب خاطر قالوا الجائع كما تقدم في المطر انه له حق ان ياخذ المال ممن هو بيده بالقوه لان فيه انقاذ معصوم من هلكه كما تقدم لنا أمس لو ان شخصا معه طعام هو في غنى عنه واخر مضطر اليه وامتنع صاحب الطعام من ان يعطيه وان يبيعه فللجائع المضطر ان ياخذه بالقوه لأن فيه إنقاذ معصوم من هلك، فكذا هنا إذا كان جائع فيأكل لسد جوعه من أجل حاجته أما إذا لم يكن جائعا ومعه طعامه وشرابه وإنما قصده التفكه فقط فلا يسوق له أن يتفكه بمال الغير إلا بهبة من صاحب الملك إذا وهبه لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سئل عن الثمر المعلق يعني الذي ليس في الأرض قال ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة يعني إذا أخذ من الثمار وهو ليس محتاج فيغرم القيمة مثليه لكان يساوي مئة يغرم مئتين تأديبا له والعقوبة الزجر والتأديب وكل بحسبه حديث حسن وفي الزرع روايتان احداهما هو كالثمرة لان العادة جارية بأكل الفريك والباقي الله ونحوهما والثانية لا يباح لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف الزرع وفي الزرع روايتان الزرع السنبل الحب مر بسنبل حنطة أو شعير أو ذرة ونحو ذلك فهل له أن ياخذ منه ويشوي او يفركه ويأكله ياكله ام لا قال روايتان الروايه الاولى قالت هذا حكمه حكم الثمر مثل السمر مثل السابق الروايه الثانيه تقول لا الزرع يختلف عن الثمار الثمار عاده النفوس تتوق اليها ويتفكه بها وهي إن لم تأكل وقت إيناعها فسدت على صاحبها بخلاف الحب فالحب لا النفوس لا تميل إليها وليست كل النفوس تقبلها حبا ثم إنها خلقت هذه بإذن الله للبقاء والتمول يتمولها صاحبها لمدة سنة وأكثر بخلاف العنب فالعنب إن أقل في وقت استوائه وإلا فسد على صاحبه وغيره من الفواكه مثلا فالحبوب فيها الروايتان هل يأخذ منها أو لا يأخذ والتعليل بعدم الاخر او لا الا في حالة الجوع وما كان محوطا او له ناظر فليس له الدخول بحال لقول ابن عباس ان كان عليها حائط فهو حرم فلا تأكل وان لم يكن حائط فلا بأس وان كان محوطا او له ناظر مسور بسور ما صوره صاحبه الا اراد منع الناس من الدخول اليه فلا يجوز لك ايها المار ان تدخل ما دام ان صاحبه لم ياذن ولم يرضى بدخولك فلا يجوز لك ان تدخل كذلك اذا وضع صاحبه عليه ناظر يعني حارس ما وضع الحارس الا لحراسه الثمر ولا يجوز لك ان تاكل منها لكن اذا كان صاحبها لم يسورها ولم يضع لها حارس معناه ان كان في هذا اذن سكوتي ان صاحبه تركه بناء على انه سامح لك ولغيرك بالاكل اما ما كان هذا فلا لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان كان عليها حائط فهو حريم يعني يحرمها الحائط ويمنعه فلا تأكل وان لم يكن حائط فلا بأس وفي لبن الماشية روايتان إحداهما هو كالثمرة لما روى الحسن عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتى أحدكم على ماشية فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل حديث صحيح وفي لبن الماشية روايتان إحداهما هو كالثمرة إنسان مر بماشية غنم أو بقر أو إبل وفيها حليب إذا كان صاحبها موجود فهذا لا بد من استئذانه إن لم يكن صاحبها موجود قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليصوت ثلاثا لأنه محتمل أنه استظل تحت شجرة او استظل في غار او في كهف جبل او نحو ذلك فصوت ثلاث مرات ان سمعك احد والسجاب فالسأذنه فان ادن لك والا فلا تتعرض لها فان لم تسمع مجيبا فحينئذ لك ان تحلب وتشرب ولا تحمل معك شيئا هذه رواية نعم والثانية لا يحل له الحلب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ما شية أحد إلا بإذنه متفق عليه الرواية الثانية إذا صوتت ولم يستجب لك أحد ما يجوز لك أن تحلب ما دام أنه لم يؤذن لك في الحلب فلا تحلب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلب أحد منكم ما شئة أحد إلا بإذنه متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسبوع القادم في كتاب البيع إن شاء الله يقول السائل جئت قبل المغرب بعشر دقائق فهل أنتظر حتى يؤذل للمغرب ثم أصلي ركعتين أن أصلي ركعتين وأجلس قبل الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن لم يشق عليك الوقوف ووقفت حتى يؤذن ثم تصلي فلا بأس وإن صليت فلا بأس عليك لأن الوقوف قد يشق عشر دقائق حتى أقل من ذلك يشق فصل ركعتين واجلس وأنت بهذا قد أخذت بالسنه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد أي ساعة دخل من ليل أو نهار فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال العلماء تحية المسجد من ذوات الأسباب يعني وجد سبب الصلاه فتصلي مثل صلاه الجنازه مثل صلاه الاستخاره في الشيء الذي يفوت مثلا اذا وجد سببه تصلي مثل سنه الطواف طفت بعد العصر تصلي طفت بعد الفجر تصلي وهكذا فذوات الاسباب تفعل حتى في أوقات النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار طفت بعد العصر مثلا نقول صل ركعتين سنة الطواف طفت بعد الفجر ولو انك موجود في المسجد صليت الفجر وجلست ثم قمت وطفت ورغبت ان تصلي سنة الطواف نقول تصلي بعد الفجر ولو لم تطلع الشمس لان الطواف سبب للصلاة وقد طفت فصل بعدا توافق وهكذا نعم. يقول ايهما افضل لصلاه المراه في المسجد الحرام ام في الشقه او البيت بجوار المسجد الحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وفي رواية وليخرجن تفلات الخطاب في قوله لا تمنعون الرجال للاولياء يقول لا تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد إذا رغبت في هذا إذا رغبت أن تصلي في المسجد فلا تمنعها أنت ولا تحرمها حضور الجماعه مع المسلمين وسماع الموعظه او الدرس او الفائده ثم خاطب النساء وبين لهن عليه الصلاه والسلام قال وبيوتهن خير لهن انت ايها الرجل اذا استاذنتك امراتك او اختك او بنتك فلا تمنعها وهي الأفضل لها أن تصلي في بيتها وبيوتهن خير لهم البيت خير لها هذا في مكة وفي المدينة وفي شائر البقاء لأن تشريع النبي صلى الله عليه وسلم عام وبيوتهن خير لهم ثم وليخرجن تفلات يعني يخرجنا بثياب عاديه ثياب غير ملفتة للنظر لا ثياب جمال ولا ثياب بل له و رديئه ملفتة للنظر لان الجوده تلفت النظر والردئه المتناهيه تلفت النظر وانما المطلوب في المراه ان تخرج بثياب عاديه لا تلفت نظر الرجال إليها وتقول عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد. هذا في عهد الصحابة فما بالك في عهدنا وبيوتهن خير لهن كانت أمهات المؤمنين ونساء الصحابة يأتين للمسجد الحرام بعد العشاء من أجل الطواف لأن الطواف في المسجد الحرام فلا يأتين في أوقات يزاحمن الرجال ويسئن إلى أنفسهم وإلى اخوانهن المسلمين بالمزاحمة والاذى وإنما يخرجن نيلة في الظلمه اذا انكف الرجال الى بيوتهم جاءت النساء تطوف وان طافت وفيه رجال فهن ياخذن بالجانب الايمن ويبعدن عن مزاحمه الرجال ويبعدن حتى عن الحجر الاسود عرضت بعض النساء على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها هل أمي قبل الحجر قالت لا لأنها تعرف أنها ما تصل إلى الحجر الأسود إلا بمزاحمة الرجال وقربها من الرجال وهكذا ينبغي للنساء المؤمنات اللاتي يتبعن نهج السلف الصالح من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة والتابعين لهم بإحسان يبتعدن عن مزاحمة الرجال. وعليهن أن يعرفنا أن تقبيل الحجر الأسود سنة ومزاحمة الرجال حرام فلا يجوز للمرأة أن تنتهك الحرام من أجل أن تأتي بالسنة وإنما تشير إلى الحجر الأسود من بعد ولا تقرب من الرجال والواجب على النساء المسلمات ان يأخذنا بهدي السلف الصالح ولا يزاحمن الرجال بهذا الشكل المؤذي يزاحمن الرجال ويختم بينهم وتدخل المراه في وسط زحام الرجال وكانها غير مباليه وكانها في غير هذه البقعه الطاهره فالمراه المسلمه في كل مكان يجب أن تحافظ على نفسها وخاصة إذا كانت في أفضل البقاع في هذه البقعة المشرفة في حالة طواف وعبادة وقربه لله جل وعلا تبتعد عن الرجال تؤجر تزاحم الرجال تأثم ولا تحصل على أجل يقابل إثمها بمزاحمة الرجال وأذائهم فلتحذر النساء ذلك ولتعلم انها اذا دفعت او اندفعت الى مزاحمه الرجال فانما يدفعها الشيطان الشيطان هو الذي يزتها ويزكها ويدفعها لتزاحم الرجال لانه يعرف ان بهذه المزاحمه يحصل على نصيب وافر من الرجال منهم من تتحرك شهوته ومنهم من يلامس المراه باختياره أو بدون اختياره، ومنهم من ينتقد وضوءه بقربه من النساء، فهو حاصن على فائدة عظيمة بأدل المسلمين. فالمرأة إذا دفعت في وسط الرجال، فلتعلم أن الشيطان هو الذي دفعها لينال منها مأربه، لتكون حبيلة له. بعض النساء. تكون في ظاهرها الصلاح ومحبة الخير لكنها تقحم نفسها وتدخل نفسها في مكان يؤذي الآخرين فتكون حبيلة من حبائل الشيطان شعرت ولم تشعر تكون حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها كما يحبل الرجل بالفخ ليسيد الصيدة يحبل بها يزكها ويدفعها لتؤذي الرجال فينال منها ما يريد فلتحذر النساء المسلمات القادمات للحج والعمره بطلب الثواب بطلب الاجر بطلب مضاعفه الحسنات بطلب تخفيف السيئات ان تكون حذيله للشيطان في افضل بقعه من بقاع الارض بعض النساء من حشمتها ومحافظتها تتحاشى الذهاب الى الاسواق خشية أن تماس الرجال في اماكن الزحمة وهي في المسجد الحرام لا تبالي زاحمة رجالا أو لم تزاحم وهذا لا يليق فإذا كانت محافظة على نفسها في الأسواق فيجب أن تحافظ على نفسها في الأماكن الفاملة التي شرفها الله جل وعلا على سائر البقاء أكثر وأعظم والمعصية إذا كانت في بيت الله الحرام فهي أعظم اثما من معصية في اقاصي الدنيا وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لأن اخطي سبعين خطيئة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة في مكة لأن مكة خطئتها وان لم تكن مضاعفه في العدد الا ان اسمها اعظم لان الله جل وعلا قال عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بالحادم بظلم نذقه من عذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله لو ان شخصا بعدم هم بسوء يعمله في مكة لناله هذا الوعيد الشديد يعني إذا فكر ولو أنه في أقاص الدنيا بأن يؤذي في مكة أو يؤذي مسلما أو يضايق الحجاجة والمعتمرين في مكة أذاقه الله جل وعلا هذا الوعيد ولو لم يفعل لأنه هم ما دام هم بفعل الخطيئة لكن ما تيسر له ان يفعل منعه الله جل وعلا ناله هذا الوعيد والعياذ بالله فلتحذر المسلمات الى إن, ان تكون حبيله من حبائر الشيطان شعرت او لم تشعر ينال منها الشيطان معربه وبغيته والعياذ بالله فلتحذر ذلك تعود إلى بلدها باسم أعظم مما قدمت وهي تحمله يزداد اسمها بشاعة وعظما والعياذ بالله بسبب مجيئها وهي جاءت في ظاهر الأمر كأنها تريد الثواب أو الحج أو العمرة أو الزيارة للمسجد النبوي أو غير ذلك فيحملها الشيطان من الآثام ما لا تشعر به هي وإنما لأنها تكون بيده وتسير بتسخيره وألعوبة في يده فيختل بها ويحبن بها لعباد الله الصالحين يقول السائل انا مسؤول عن مال واتصرف فيه تقوم بمساعده بعض زملائي فما حكم ما استخدمه لزملائي اذا كان معذونا لك في هذا وهم من المستحقين لهذا فلا بأس واذا كان لفئه غيرهم وانت اعطيتهم مما لا يستحقونه فلا يحل لك ذلك اذا كان لغيرهم بصفات اخرى فلا يحل لك ان تعطيه من لا يستحقه فاذا أعطيت فعليك ان تغرمه من ذلك براءه لذمتك كان يكون مثلا قيل